الرسائل في مواعيد المحاضرات في شريط الرسائل إن شاء الله عز وجل هيبقى في في الفقه وفي العقيدة وفي التفسير وفي الحديث كثير جدا وبعدين يكفي شغل الشيخ مشهور وشغل الشيخ علي الحلبي في تعليم الناس العلم النافع الشيخ مشهور علامه كبير جدا جدا والشيخ علي الحلبي الله ان الشيخ علي الحلبي إن شاء الله عز يرسل إلينا على وجه السرعة انتاجه اللي يفيد الأمة الإسلامية والمسائل اللي بيشوش بها على علمائنا وعلى إخواننا هذه سوف يعلم الناس عندما يسمعون العلم النافع إن القصد التشويش على هؤلاء ولذلك نقول في بعض المواقع زي شبكة سحاب وشبكة فرسان السن أغلب الإخوة اللي فيها إما عوام أو عندهم غلو فشبكة سحاب ما بتصدق على طول انها تجرح في كل شيخ بدون حتى ما يسمع من الشيخ ولا يعدوا معه ولا يستفسروا منه على طول سمعوا كلمه من الشيخ فلان خلاص اتبحوا الشيخ ده وفرسان السنة في المقابل طالما شيخ مشهور يبقى هو داعي الأمة أي واحد يتكلم أو ينقض يتبحوه دي مش فرسان سنة دي ها يبقى فرسان بدعة فرسان باطل خلينا على واجل انصاف انتقل العلم النافع انما تجرح في الشيخ عشان خاطر شيخ لا وبعدين تعلموا. في ناس كتير منهم نيتهم طيبة لكن مش اهل علم ولا عندهم دراسة ولا تعلم من طلبه العلم ولذلك احنا بنقول احذروا مثل هذه المواقع المواقع اللي بتحاول تشوش على المشايخ دي ابعد عنها وما تشغلش نفسك بها. احنا بقول اشغلوا نفسكم بطلب العلم اتعلموا دينكم اتعلموا العقيده اتعلموا الفقه مش محاضرات خطافه كده وكلمه وخلاص واهو اسمه ادى رساله لا احنا عايزين اهل علم مؤصلين تعلموا العلم من مصادره واحد درس منهج في العقيده فعرف العقيده وعرف يميز هو ده اللي احنا عايزينه واحد درس الفقه واصول الفقه فتعلم الفقه وصول الفقه وأصبح يميز وهكذا في بقية العلوم والا اللي محلك المحل لك يجي حزب تروح معه، معاه حزب ديه نقضه تروح مع الحزب التالي أخبلك إزاي تتلقفه الأهواء ولا يدري أين يسير لكن البصيره في كتاب وسنة بفهم إيه؟ سلف الأمة يقول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة وهو مش عارف فهم سلف الأمة إيه فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم ده بالنسبة للأسئلة في الختام نبارك للشيخ بدر رجب الفيومي عقد زواجه من بنت الدكتور محمود عبد الرازق رضواني وقد تم العقد بحمد الله وباذن الله تبارك وتعالى سوف نعقد يوما لهذه الفرحة وفيه دعوة إن شاء الله عز وجل إن شاء الله نحاول لكم فيها الطعام المناسب <تصفيق> سوف نحدده ونعلنه لكم فنسأل الله عز وجل أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير ويعني يكفي هذا بالنسبة لموضوع الأسئلة وبإذن الله تعالى غدا هيكون فيه درس سهل في التوحيد والعقيدة بداية دور سهل في التوحيد والعقيدة هنحاول نرخص فيها العقيدة في ربما سؤال وجواب واللي عايز يسجل فيها إن شاء الله يا مرحبا يكون مع الشيخ بدري برضو العريس <تصفيق> سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة